الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيره كثيرا أما بعد فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة وعلائه غزيرة ومن أجل هذه النعم طلب العلم النافع فهو من أعظم النعم التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها في مجالسه وفي أسفاره وفي حضره ومع طلابه ومع عوام المسلمين. وذلك لأن الله أثنى على العلم كثيرا فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله عز وجل يرفع الله الذين يمنوا منكم والذين يوتوا العلم درجات قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فقال الله سبحانه وتعالى وقال ربي إذن علم قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم فسم العلم فضلا وامتن به على أفضل خلقه وعلى خيرة خلقه ومن جعلهم دعاه إلى الهدى ومصابيح للدجا يعلمون الناس التوحيد ويحذرونهم من الشرك والتنديد ويعلمون الناس السنة ويحذرونهم من البدعة ويدعون الناس إلى الطاعة ويحذرونهم من المعصية فرفع الله عز وجل قدرهم وأعلى شانهم وكما قال الله عز وجل عن خيرهم وأفضلهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله عز وجل رفع لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكره وحط عنه وزره ورفع له قدره وقارنا الشهادة لله بالوحدانية الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة امتنى عليه بما علمتم من العلم العظيم فمن رام السلوك في هذا الباب الطيب باب الدعوة فعليه أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل فإذا سلك ذلك وصل فأما إذا دعا إلى على غير هذا الطريق فإنه ولا شك سيصل إلى البدع خرافات والأطوال البائرات ونعلق لكم هنا على علامي المنسوب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى حيث قال يسائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محق، كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربة بها أتوسل ولكلهم قدر على وخضائل لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل عن كل ما يتخيله كبحل من نبذ القرآن ورأه وإذا استدل يقول قال أختلوا والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقرب الميزان والحوض الذي أرجو بأنى منهري أن halo والنار يص الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنهم هناك ويسألوا هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل وإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول هذه القصيدة نصبت إلى شيخ الإسلام بن تيمية وهي موافقة لمعتقده في باب الأثناء والصفات وفي غيرها من أبواب المغيبات التي يشار إليها رحمه الله وهي تتكون من ستة عشر بيتا فمع ذلك حوت كثير من المسائل وقد أفردت بشروح كثيرة وأنا بحمد الله لي عليها التعليقات الحسان على المنظومة المنسوبة لشيخ الإسلام فقال رحمه الله يسائلي عن مذهبي وعقيدتي فأنه يشير إلى أنه سئل عن عقيدة السلة في أصحاب الحديث أو عن طريقته في الاعتقاد والمذهب المراد به هنا الطريقة للمذاهب الأربعة التي ينتسب إليها الناس فإنها مذاهب محدثة ولم يكن أصحابها يدعون إلى أنفسهم وإنما تمذهب لهم من بعدهم حتى غلوا في ذلك وقال بعضهم ماذا إذا أنا حنبلي إن حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا فقال الآخر أنا مالكي إن حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتملكوا أو كما قال فذلك يقولنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا مع أن المأثور عن الأئمة أنهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي هو يقول يسائلي عن مذهبي أي عن طريقتي وعقيدتي التي أعتقدها اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل أو قبل ذلك رزق الهدى من للهداية يسأل أي من تتبع سبل الهداية رزقه الله عز وجل إياها وأعظم سبيل للوصول إلى الهداية هو طلب العلم النافع وسؤال أهل العلم ودعاء الله عز وجل إياها قال نفترض الله علينا ذلك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والهداية أربع أنواع أولها الهداية العامة قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى من جن وإنس وحيوان وش... وكل ما خلقه الله هداية إلى طرق المعاش إلى طرق الأكل والشرب والنوم وغير ذلك مما عليه الناس والهداية التي تليها هداية الدلالة والإرشاد وهي هداية الدعوة إلى الخير وهذه يشترك فيها الم... الداعي والمدعو أو المدعو الداعي كما قال الله عز وجل في حق نبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدن وليس معناها توفق لأن الله عز وجل قد قال لنبيه إنك لا تهدي من أحبب أي لا توفق من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء هذا هو النوع الثالث هداية التوفيق وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى والنوع الرابع هداية إلى الجنة والنار فهدوهم إلى صراط الجحيم يهديهم ربهم بإيمانهم إلى جنات النعيم ذجرهم تحتهم الأنهار في جنات النعيم ثم قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل يقول اسمع كلام وجواب من عالم محقق مدقق قد علم الأدلة وحفظها وصار عليها لا ينثني عنه ولا يتبدل لأن الذي يتغير ويتبدل من مذهب إلى مذهب ومن طريق إلى طريق هو الذي يكون على غير بينة وبصيرة وأما الذي يأخذ بالدليل من أول يوم فيسير على الدليل حتى يلقى الله على الزوجة يقول اسمع كلام محقق رجل عرف الأقوال الصواب فيها والمخالف فيها فأخذ بالحق في قوله لا ينثني عنه الانثناء كما تعرفون هو العطف أي لا ينثني عنه لا يتركه ولا يتبدل ولا يتغير عنه وأول هذه المسائل قال حب الصحابة كلهم لمذهبون لم يفرق بين أحد منهم لأن الله عز وجل أمرنا بحبهم جميعا وحبهم بر وطاعة وإحسان قال الله عز وجل يا أجهة الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله عز وجل الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تكلم الله بأوصافهم في سورة الفتح وفي غير سورة من سور القرآن يذكرهم بالثناء الجميل العطر والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالخير وبشرهم الله بالجنة وبأشرهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه فحب الصحابة مذهبنا وطريقنا وبه نختبر الناس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا ممن ولا يبغضهم إلا منافق. من أبغضهم أبغضه الله من أحبهم أحبه محبه الله كما قال صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق فالصحيح عنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي هرير اللهم أحبه ببايدك هذا إلى المؤمنين أحب الصحابة كلهم كلهم لي لنمذهب وطريق نسلكه ونقتفيه أولا لأنهم أحباب الله أحبهم الله ورضي عنهم الله ثم هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفأهم الله أن يصل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مرتبة لا يصلها غيرهم أبدا وإن عمل ما عمل من الفضائل وإن عمل ما عمل من الخصال الحميد الجميل الجليلا فمرتبة الصحبة لا يعدلها شيء وما ودت القربة بها توسل هذا رد على الرافضة كما أنه يحب الصحابة جميعا وكذلك يحب القربة قربة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صالحين وأما غير الصالحين لا حب لهم تب تهدابي لها من وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب نار ردات رحب النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي فيحبون ويحبون لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يغلى فيهم كما فعلت الرافضة ولا يغلى في تكفيرهم كما فعل الخوارج ولا يغلى في بغضهم كما فعل النواصل فنحن نحب الصحابة ونحب آل البيت من الصحابة ومن صار على سير النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت ثم قال ولكلهم قدر على فضائله. يعني لهم منزلة رفيع وهي منزلة الصحبة لا يستهي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الملائكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم عد الله الحسن لكن الصديق منهم أفضل فقد نقل على أنه أفضل الناس بعد الأنبياء صلى رضي الله عنه هو خليل وهو صديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله اتخذني خليل اتخذت بكر خليل ولكن خوة الإسلام وفضائله كثيرة وشمائله جليل عظيمة ويليه الصديق عمر رضي الله عنه أبو حفص أمير المؤمنين ويليه عثمان بن عثار رضي الله عنه النورين. ويليه علي بن المابي طالب رضي الله عنه وكلهم بشرونا بالجنة ومشهود لهم بالخير وكلهم أئمة هدى ومصابح ذي وكلهم رضي الله عنهم ورضو عنه وهم في الفضل وفي والخلافة على هذا الترتيب عبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عالم وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل القرآن نقول فيه أنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود لأن الآيات قالت بهذا قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله فسماه الله عز وجل كلامه وسماه وحي وتنزيل ونور وفرقان وشفاء وحق وعظيم ومبين غير ذلك من الأسماء الذي كل اسم يدل على ما نعتقد في القرآن ما جاء به القرآن من أنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا يقول الله عز وجل يكلم الله موسى تكيم يسمع سمعه منه موسى وسمع منه جبريل سمع منه محمد وكلم آدم ويكلم أهل الجنة ويكلم من أهل المحشر ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين سلام قولا من رب الرحيم يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم الله عز وجل متخلم بحرم الصوت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيام بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ومن زعم أن القرآن مخلوق أنا كأسر رب عظيم إن القرآن صفة الله وعلم الله وعلم الله غير مخلوق قال الله عز وجل فمن حجك فيهم بعد ما جاءك من العلم تسمى القرآن علما فهو الكريم المنزل سمى الله قرآن كريم قرآن عظيم منزل من الله تكلم به حقيقة ونزل عنده حقيقة سمعه منه جبريل ثم جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ هو القديم لكن هذه اللحظة منتقدة لحظة القديم لأن القديم لم يأتي به دليل والكريم أتى به دليل فأقوله قال الله جل جلاله في جميع أموري إذا أفتيت بمسألة أو دعوت إلى مسألة أو أمرت بخير أو أمرت بخير حددت من شر أقول قال الله جل جلاله عبده الله ولا يشرك به التوحيد إنهم من يشرقون الله قد حرم الله عليه الجنة ما قيم الصلاة وما الزكاة ولا تقربوا الزنا وهكذا تقول قال الله وهكذا المصطفى الهادي ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى ولكن من أوصافه الهادي ولا أتوه الهادي على ما تقدم من أنه يرشد ويدل ولا أتأول أي لا أتأول كلامهم على معنى باطل والتأويل المنفي هنا هو التحريف إذا قيل لك أهل البدع مؤولة يراد بهم محرفة يحرفون الكلمة عن مواضعه وإلا فإن التأويل بمعنى التفسير من طريقة أهل السن والجماعة والتأويل بمعنى العمل من طريقة أهل السن والجماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أن يعمل به والتأويل بمعنى الحقيقة من طريقة آل سنا الجماعة قال الله عز وجل إن ينفرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته يقول الذين كفروا والمصطفى هذه ولا أتأويل يعني أمر آيات الأسماء والصفات على ظاهرها الذي جاء من الله وكلم الله موسى تقيما إثبات صفة الكلام يا ماذا فليداهم بصوتا نسبة اللصفة ليدين الرحمن على العرش استوى أسوت العز وجل استوى أمانك جلال ليس كمثل لي شيء وصفه البصير وهكذا في جميعها وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول يعني أثبتوا معانيها كما أثبتوا ألفاظها أما أهل البدع انقسموا فيها عكسا فبعضهم يقول ظاهرها غير مراد اليد المراد النعمة الوجه المراد الإحسان النزول المراد نزول الأمر الاستباع المراد به الاستيلاء وهكذا يلعبون بالأدلة ونحن لا نقول وجميع آيات صفات أمرها كيف أمرها كما نقل الطراز الأول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومنصر على سيرهم واكتفى أثارهم من أئمة الهدى وصابح الدجا من التابعين إلى يوم الدين من غير تحريفين كما يفعل المعطلة من غير تمثيل كما يفعل المسلم من غير تفويض كما يزعم المفوضة ويقولون هذه الآيات ليست لها معاني عبارة عن حروف مركبة لا تدل على معنى البتة وهذا قول بعيد جدا لأن الله أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفاهم وأنزله بلسان عربي مبين وسماه هدى وشفاء ونور ورحمة وضياء كيف يكون كتاب هداية وهو لا معنى له؟ كيف يكون كتاب هداية وهو لا معنى له؟ فالمفوضى من شر هذه البدعي. قال والمراد الطراز الأول الصحابة ومن بعدهم فهم أول ما يدخلون في السنة الحسن وكل خير جاء من قبله وكل شر جاء من بعدهم فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف فمن ترك سبيلهم عامداً ظل ومن تركه مخطئاً زل ولا يمكن أن يأتي واحد يأخذ الزمن ويقول لا أنا على طريقة صحيحة عن غير لا تتني من غير الصحابة لا يمكن أن تكون طريقة صحيحة إلا وتأتي من طريقه لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وتعلموا منه ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم بينما المبتدع يقولون مذهب السلف أسلم مذهب الصحابة أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم يعني مذهب جهام بن صفوان جاعد من درهم شر المريسي قيلان الدمشقي ماذا أيضا غاصل بن عطاء الغزال عمرو بن عبيد بن باب هؤلاء الزناتق يرى هذا أن مذهبهم أعلم وأحكم من أين لهم العلم الحكم والله لو كانوا عندهم علم وحكمة فكان عندهم السلام وإنما تأتي السلامة من العلم والحكم فكان منهج السلف أسلم لأنهم أعلم وأحكم قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيلوا أصونها عن التمثيل أصونها عن التحريف أصونها عن التعطيل وأرد عهدتها إلى الذين نقلوها لأنهم الصحة رضي الله عنهم فلو كان هناك محذور شرعي من نقلها لما نقلوها وإنما نقلوا لنا العلم فكما أننا أخذنا منهم لفظ القرآن نأخذ منهم تفسير القرآن ومعاني القرآن معاني السنة أما أن نقول لا نأخذ منكم اللفظ ونترك مع المعنى هذا ظلال البعيد إذ لا يفهم القرآن إلا أقصد إذ لا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بالأثار الصحابة أو باللغة العربية سالمة من التحريف قال كبحا ثم قال كبحا هذا دعاء بالقبح وهو قريب من قوله لا اللعنة على فلان أو قبح الله فلان كبحا لمن نبذ القرآن وراءه قال الله قال قال الأخطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بشر المريسي قال جعد من درهم قالوا بحل لمن نبذ القرآن وراه هو إذا استدل يقول وقال الأخطأ والعجيب أنهم ردوا دلالة القرآن قالوا هذا الدلالة ظنية أيش معنى ظنية لا تفيد علم وردوا دلالة السنة قالوا هذه أخبار آحاد ونحن أخبار الآحاد لا تفيد علم نقول لهم إذن ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى لا استوى ما الدليل قالوا قال الأخطى النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق سبحان الله نقول الرحمن على العرض استوى ما قبلوا منها قال رسول الله سبع آيات في القرآن الرحمن على استوى قال رسول الله كذا قالوا لا قال السلف كذا قالوا لا وهم يقولون الأخطى فقال كم حلي من نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقولوا قال الأخطال وهكذا يتناقضها البدع يتناقضون يقولون خبر لأحد لا نقبله ثم يقبلون خبر واحد ثم أيضا هذا البيت الذي يحفظونه ويكررونه لم يوجد في ديوان الأخطال ثم أيضا هذا الأخطال كثير من السلف يتهمه بالنصرانية وأنه لم يتم ثم أيضا هذا الأخطى لو سلمنا أنه أسلم نقول لسانه فيه نسال تعرفون ربما يتلقون الكلام من أهل البدع أو يتلقون الكلام من الفرس واليونان والأصحاب الهند يفسرونه ويدا التفسير إلى غير ذلك من الأود وأيضا لما قيل لهم وخلم الله موسى تكليما يثبت لله عز وجل صفة الكلام قالوا لا الكلام في الفؤاد. الكلام في الفؤاد. ما دليلكم؟ قالوا إن الكلام لا في الفؤاد وإنما تعل اللسان على الفؤاد دليلا قال الأخطال رحم الله بن القيم قالوا ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطال النصراني ويقول نون اليهود ولا مجهمين هما في, شرع دين في وحي دين الله زائدتان دليلهم بيت الأخطال ثم أيضا بيت الأخطر هذا الذي يستدلون به قد وجد بغير هذه الطريقة قد وجد قد استولى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي وقد وجد إن, إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل الكلام ومع ذلك يتناقضون فنحن في بيت العز وجل صفة الكلام وصفة الاستواء وصفة العلو كما يليق بجلال وكي وعظيم سلطان قال والمؤمنون يرون حق ربهم فدل على ذلك الكتاب وہننا والإجماع أما الكتاب قال الله عز وجل على العرائي ينظرون هذا في الجنة قال الله عز وجل لهم ما يشاؤون فيها لدينا مزيد هذا في الجنة قال الله عز وجل تحيتهم يوم ويلقونه سلام هذا هي المحشر قال الله عز وجل يهني يوم إيد الناظر إلى ربها ناظر هذا في المحشر الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يوم إيدن محجوبون هذا في المحشر لما حجب أهل الصخط دل على أن المؤمنين يرونها في الرضا فأم السنة فقال عندكم سترون ربكم حديث جرير حديث أبي هريرة حديث أنس حديث أبي سعيد حديث عدة متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن الله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض وقد ألف فيها المصنفون مؤلفات كثيرة من الرؤية الدار قطني وهو من أنفسها والرؤية ابن أبيه لابن أبي شام وإن كان ربما سلك في بعضها مسلك الأشاعرة وابن القيم تكلم عن الرؤيا في آخر كتابه حادي الأرواح والأجري في الشريعة مع ما تضمنت الكتب الصحاح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم طليب الحمد لله يضم ألف عليها باسم رؤية المؤمنين للجبر في المحشر ودار القرار فنحن نثبت أن الله يرأي أوم القيام والناس نقسمهم في رضي ثلاث أقسام الصوفية يقولون يرى في الدنيا والآخرة على كفار زعم أن الله يرى في الدنيا والآخرة من كفار واليهامية يقولون لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة على لا كفار لأنهم يردون الأدلة بعض السنة يقولون يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا وهرأ النبي صلى الله عليه وسلم ربه صحيح أنه لم ير ربه يقبته معيني رأسه فإن مرعاه منام وفي ليلة المعراك رأاه بفؤاده ما الفؤاد وما رأاه وقال سير لله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيته نورا والنور هو نور الحجاب وفي رواية المسلم أيضا في نور أن أراه يعني كيف أراه أمام النور وحديث عائشة في الصحيحين قالت يرسل الله هل رأيت ربك قال إنما رأيت جبريل الصحيح فالنور صحيح مسلم فقط ما جاء عبد بن عباس رضي الله عنه أنه راع ربه أطلق وكيد فالمطاجح من المقيد وأنه رب ربه بفعاده. وإلى السماء بغير كيف ننزل هذه صفه أخرى، صفه النزول وهي ثابتة في السنة وفي الكتاب ما يدل عليها وجاء ربك والملك صفة صفة، فالمدي صفه فعل الله عز وجل فعال لما يريد. ويمسك السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيله. تتنزل الملائكة استعدادا لنزول جبار القضاء بين العباد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل لسماه الدنيا يقول من يسألني فاعطيه ومن يدعوني فاستجيب له ومن يستغفرني فاغفر له وهذا دليل على أن النازل حقيقة هو الله ليس بالأمر وليس بالرحمة وليس بالملك لأن المخلوق لا يجوز له أن يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولو كان الأمر هو النازل ما الفائدة في نزول الأمر إلى السماء حقا أو نزول الرحمة إلى السماء بل النازل حقيقة هو الله وليس معنى ذلك أن السماء تضله أو تقله فإن الله عز وجل أعظم وأعظم وأجل ولكنه ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثل شيء السماء المصير وحديث النزول ذكر ابن القيمة أنها جاءت عن 28 صحابيا قالوا أقرب الميزان والحو هذا مسألة تامة مسألة الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة عمل الرسول بما نزل إليه من ربي والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه رسله الأمر آخر ورسله لنخرق بين في الرسله وفي الآية الأخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أقرب الميزان والميزان هو جرم توزن فيه أعمال العباد له كفتان وله لسان مسكبه قال المبتدئينما يحتاج إلى الميزان استوام والمقال والله عز وجل لا يحتاج لذلك هذا ليه لهم وإنما نصب الله الموازين لإظهار عدله ونضع الموازين القصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان يذكر حبة من خرد نتين بها كف من حاسبه فنيعمت قال درت خيرا يرى يعمل زقادة من شرّا فمن ذكرت موازينه أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في هنّ مخلّدون وتجمع الموازين بالنسبة إلى كثرة الموزونات وإلا هو ميزان واحد يوزن العمل والعامل والصحب أما العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان تقالتان في ميزان حبيثان رحمه سبحان الله وبارحمه سبحانه العظيم أخرجه عنبه رضي الله عنه وأما العامل حديث ابن مسعود عند أحمد أنه رقى على شجرة أراك فجعلت تريح تفيئه فضحكوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقر من أحد وأما الصحف حديث عبد الله بن عمرو عند التلمذي حديث البطائق قال في أعطى بتسعة سجلا كل سجل مد البصر ثم توضع السجلات في كفة البطاقة في كفة وتضعش بهن لا إله إلا الله والحوض أدلة هتها بتاب القرآن والسنة قال الله عز وجل ماذا إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدرونه ما الكوثر هو حوض وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض تريد عليه أمتي النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطك على الحوض وأحاديثه كثير وقد جاء عن أكثر من 80 صحابيا وهو موجود الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومبري على حوضي وقالك أني أنظر إلى حوضي الآن كل هذا في الكتاب والسنة أرجو بأني منه ريا أنهلوا يعني أرجو أني أشرب وأروى هذا الذي نرجوه نسأل الله نسكين من حضر صلى الله عليه وسلم وإنما أنكروا بحضر طائفة من أهل المذع أنكروا الميزان أنكروا الصرار وأنكروا تطاير الصحف وأنكروا المغيبات لا ضغي لهم من دين الله إلا ما يعتقدونه من كثير من الباطل وإلا أنكروا مثل هذه كلها وكان الصراط يمد فوق جهنم الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم وهو دحضه مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك ما سشوق السعدان ولا يجوزه إلا المؤمنون أما الكفار فإنهم يساقون إلى النار ويتقادعون وتقادعوا الفراش. الفراش وأما المنافقون فيصعدون على الصراط ثم يكردسون في النار وأما المؤمنون فمنهم من يمشي كالبرق ومنهم مكريح ومنهم كالصراط لمح البصر ومنهم من يجري جرياً ومنهم من يحب حباً ومنها من تخطفه الكلاليب وتخرده على وجه ناضجها صلى الله عليه وسلم فمخدوش الناج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كثيرة وكل هذه الأمور لها توسعات أكثر لكن هذه إشارات على الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم وطرف الصراط من جهة الجنة القنطرة قنطرة جاء حديثة عند البخاري من حديثة بالسعيد وهي المكان الذي يتقاس فيها الناس لا يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة لأحد في ذلك الموطن إذا هذبوا ونقوا دخلوا والصراط ينقسم إلى حسيين ومعنوي فالحسيين ممدود على ما تنجحن والمعنوي الإسلامي فمن استقام على الصراط المعنوي جاوز الصراط الحسي، ومن انحرف حرف فمسلم الناج وآخر مهمله يعني مهمل يسقط في نار جهنم فالمؤمنون في آخر المطاف أمرهم من الله عز وجل وهم خارجون من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما النار الذين هم أهلها إنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فاعمتهم يمته فماذا فيخرجون فحما في فيلقونه في نهر الحياة والحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل ثم قال النار يصلها الشقيوب بحكمتين يصلها إلا الأشقر الذي خذ وتولى والمراد ب يصلها أي أنه يصلها خلودا خلودا وإلا فإن بعض عصات المسلمين يحرقون في النار ثم يخرجون بعد ذلك برحمة الله لهم وبشفاعة المؤمنين وقبل ذلك الأنبياء والمرسلين والملائكة لهم وكذا التقيه إلى الجنان سيدخلوا والجنة والنار مبيدتان الآن نحن نؤمن أن الجنة والنار مبيدتان الآن وأنهم لا يفنيان أبدا ولا يبيدان أما النار ففي الأرض السفلى، وأما الجنة ففي السماء السابع سقف عاصر الرحمة ولا حديث كثيرة على أنها موجودة الآن قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إلى الجنة والنار رأيت الجنة والنار رأيت النار فرأيت أكثر أهلاء النساء ورأيت الجنة فرأيت أكثر أهلاء الفقراء لا حديث كثيرة فإنما ينكر وجود الجنة والنار الآن معتزل من إليهم الذين يزعمون أن وجدهم عبث وبعد ذلك يقولون بفنائهما مع أن الله بالخالدين فيها أبد لا يفتر عنهم وما هم منها بمخرجين وأيضا حديث أبي سعيد يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقول يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا هذا الموت يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال نعم هذا الموت فيذبح فيقع الخلود لا موت ثم تلقى رسول الله أنت يوم الحسرة يذقوا بها الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن للمتقين مفازة إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات معيون ما سال الله الجنة نعوذ بالله من النار. ثم قالوا لكل حي عاقل في قبره عمل. يقارنونه هناك ويتألف فيه ثبات عذاب الكفر والنعيم الكفر. القبر يتضمن ثلاث مسائل. المسائل الاعتقاد. أما المسائل الأخرى حديثه كثيرة. الضمة والفتنة والنعيم أو العذاب. الضمة يسلم منها الأنبياء فقط. وتنال كل كلها. الفتنة يسلم منها الأنبياء والشهداء والمرابطون والصديقون وتنال كل أحد والعذاب لمن للكافرين ومن أراد الله من عصاة المؤمنين النار يعرضون عليها قدوا وعشيئ ومن تقوم السعادة أدخل آله الآن أشد العذاب ونعيم للمؤمنين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم هذه الآيات في سياق القبر فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزلوا من حميم وقصية جحي إن هذا هو حق اليقيم في السبب السورة بتلعب. ولي بحمد الله مؤلف القبر نعيم في نعيمه وعذابه كتبته ردا على الظوافظ لما أنكروا عذاب القبر وأيضا مما يثبت هنا العلو وإن كان لم يشر إليه لكن بإثبات النزول يثبت العلو لأن النزول يكون من أعلى إلى أدنى وهكذا الاستواء على العرش إن الله عز وجل مستوى على عرشه يتبك من الإشارة إلى قول الأخطر لأن الأخطرين في ذلك ثم قال هذا اعتقاد الشافعي وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ينسى بإليه المذهب الشافعي وهو مطالبي قراشي، ومالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبح يمني وأبي حنيفة النعمان وهو ليس من منهم وإنما ذكره لأتباعه أو أنه ذكره لأنه موافق في هذه المسائل وإلا فعندهم مخالفات لا لسيما في باب الإيمان في أيه من الأبواب ثم أحمد كهو كه أبو عبد الله أحمد محمد محمد ينقله فإن اتبعت سبيلهم فموفقون اتبعت سبيلهم مع الأخذ بهذه الأدلة وهذه العقائد السلافية الصحيحة فموفقون وفقك الله عز وجل وصددك الله عز وجل وعانك الله عز وجل وإن ابتدعت وخالفت فما عليك معوله لا يبال به ولا ينظر إليك ولاست بخساره لا على الإسلام وعلى المسلمين وإنما تضر نفسك هذه قصيدة مختصرة علقت عليها تعليقا مخصرة وحقها أكثر من ذلك لكن أشرنا إليها إشارة قال الله عز وجل أن ينفعكم بها وينفع من يسمع يسمعها وإلا هي إذا أردنا أن نطول حقها أكثر منها وإذا أردنا أن نختصر كذلك لكن إذا حفظها الإنسان مع حفظ بعض التعاليق عليها أمر طيب بارك الله لي ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا والحمد لله رب العالمين وكان تسجيل هذا المجلس في الرياض في ليلة العشرين من شهر ربيع الثاني من عام 1400 وستة وثلاثين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين